bi hubbi a habbi ulam la بل نوتك بالكلام وانا راضي على باله وطفي اللي مول حبي ربهم لا أمتهي وسواهم لا أشتهي يا ومالي ما اسور الغرب بي حبي احبني والذي خلق الان يا واقفين على الصف منو بحاق المصطفى للصب في دار السلام أبي حبي أحباب أولى أمنى والذي خلق الأن